فيها جمال حين تريحون وهين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم نرؤوف الرحيم والخيل والبغال والحمير لترخبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين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 يظلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخرى عليهم السقف من فوقهم وآتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول وين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما نعمل من سوء بل إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبيس مسوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خيرهم ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين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 وقال الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا أباءنا ولا حضرنا من دونه من شيء كذالك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاء والمبين ولو قد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطغوت فمنهم من الله ومنهم من حقق عليه ضلالا فسيروا في الأرض فانزلوا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرصوا لهداهم فإن الله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 أفأ من الذين مكروا سيئات أن يخصف الله بهم الأرض ويأتيهم عذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوفين فإن ربكم نرأف الرحيم أو لم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيئ ظلاله عن اليمين والشمال سجدا لله وهم داخلون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة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 وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإيايا فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمتين فمن الله ثم إذا مسكم الزر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الزر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيب مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون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 رَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَاللَّهُ أنزل مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ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 بمة الله يجدون وما بكم أفَ بنعممة الله يجدون والله جعل لكم من أنفسسكم أزواج وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفده والرزاقكم من الطبات أف بال الباطلي يؤمنون وبعممة الله هم ييكفرون وييعبدون من دون الله ما لا ييمك لهم رزق من السماوات والأرضشيهم ولا يستطيعون فلا تظلبون للله الأمسال إن الله يعلم وأ تم لا تعلمون ظرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومرزقناه من النار زقناه سنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله ولاكثرهم لا يعلمون وزرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه وإينما يوجهه لا يأتي بالخير هل يستويه وهو من يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولن الله غير السماوات والأرض وما أمر الساعات إلا كلمه البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأرصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء يمسكهم إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكان وَجَعَلَ لَكُم مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ زُعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَاحِيًّا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِمَّا خَلَقَ صِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُم سَرَابِيلَ وَجَعَلَ لكم سرابيل تقيكم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 زدناهم عذابا فو العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء وعلى هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان ويتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعزكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقذت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من إنما يبلوكم الله به ولا يبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تقتلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يظل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثموتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم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 وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل له روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آبنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرها بالكفر صدران فعليهم غضب ولهم عذاب عظيم ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين تبع الله على قلوبهم وسمعهم و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 يُفْلِحُونَ مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ قبل قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَآمَنُوا ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بعدها لغفور رحيم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 ما يمكرون إن الله مع الذين التقوا والذين هم محسنون.